وَإِذْ قَالَ مُوسَى لقَوْمِهِ افْعَلُوا نِعْمَةً اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ أَجَابَكُمْ مِنْ آل فِرْعَانِ إِذْ أَجَابَكُمْ مِنْ آل فِرْعَانِ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحِيُّونَ نِسَاءَكُمْ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 من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد يتجرعه ولا يتابل سيغه ويأتي له الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليل مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت فيه الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا ألا شيء ذلك هو الضلال البعيد ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إِذَا شَاءَ يَذْهَبُ بِكُمْ وَيَأْتِي بِخَلْقٍ جَدِيدٍ وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ وَبَرَزُوا لِلَّهِ جَمِيعًا فَقَالَ الضُّعَفَاءُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا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 علينا أجذعنا أم صبرنا ما لنا من محيص وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأقلستكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن ذأوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي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 ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة لجتست من فوق الأرض ما لها من قرار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 ألم ترى إلى الذين بدلوا نمت الله كفره وأحلوا قومهم دار الفواح جهنم يصلونها وبأس القرار وجعلوا لله ألد ذل يضل عن سبيله قُلْ تَمَتَّعُوا فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى اللَّهِ قُلْ لِعِبَادِي الَّذِينَ آمَنُوا يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُنْفِقُونَ مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ وَيُنْفِقُونَ مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً مِنْ قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال الله الذي خلق السماعات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من السمرات رزقا لكم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 رب إِنَّنِي ظَلَمْتُ نَفْسِي كَثِيرًا مِنَ الْخَطَإِ فَاغْفِرْ لِي إِنَّهُ مَن يَغْفِرْ لِذَنبٍ مِّنْ نَّفْسٍ يَغْفِرْهُ اللَّهُ ربنا إني أسكن من درييتي بواد غير بزرع العذب يتك المحرم ربنا ليقيم الصلاة ربنا ليقيم الصلاة فجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم ورزقهم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 يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم قطران وتوشأ وجه مناو ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب هذا بلاغ للناس هذا بلاغ لل ناس ولي يذرو به وليعلموا أنما هو إله واحد هو إله واحد وليذكر أول الألفاظ.